وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقرون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا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 يسمع آيات الله تثلا عليه ثم يصروا مستكبرين ثم يصروا مستكبرين كألم يسمعها فبشره بعداب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 لا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالح فلنفسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزْقُنَاهُمْ وَرَزْقُنَاهُمْ مِنَ الطَّعِيبَاتِ وَخَضَعْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدا ورحمة لقوم يقون أم حسب الذين جت السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاه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 وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُوبُوا آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَاهِضِيَ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إناكم ما نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 قلت ما ندري مساعد ما إن ظنوا إلا ظنوا إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقين وبدالهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاخكم ومؤاخكم النار وما لكم من ناصرين